بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدقان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءون تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبخش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين